أتت به حراما رمته رضيعة فقدر الله أن يرى ذلك الموقف أحدهم أخذ الطفل بعد أن ألقي فيه فلات جرداء أخذه وأسلمه إلى دار الأيتام تابع تفاصيل الأحداث ليعرف بيت تلك الأم المجرمة مرت الأعوام كبر الطفل، وفي يوم من أيام العيد، أخذ الرجل الطفل إلى بيت أمه، وقف عند بابها، طرق الباب، فتحته فرأى طفلا بريئا، استرجعت الذكريات، عرفت أنه ابنها الذي لا تريده لأنه دليل العثره مد كفه، ورفع رأسه ليقبلها، ردت واغلقت الباب في وجهه نادى وفي عينيه ألف دمع خلاص اسكت انسيني خلاص اسكت ونسيني حنينك واكتمل عبره يا قلبي صار اللي صارتك كفا قلبي ريحني صحيح الود لودي لو اصيح وارمي الغدره ولكن زهره احلامي ثم راحت تسألني حقيقة لي أشوف اليوم أمي ردت بنظرة أسلم لا ولا ردت سلامي وبعدت عني حاول أفهم اللي صار لكن كني بسكرة أجيعاني وتجزاني كلام من قامي يجرحني حقيقه لا يا قلبي لا أنا أمي أصبحت جمرة أكيد اللي حصل حلم يا قلبي كفا صحيني انا ودي لو قلنا حلم لكن علم وبفجرى يا يوم ما ليش هد الدنيا انا وعدك وتنساني يا يمه وين ضمتك وحنان أسمع ذكرى يا يمه آه من جرحا يسيل وتلحق عاني يا يمه انا من دونك شا سوي وانت لي درا يا يمه فعلتك صارت مثل الله التكويني أبرحل لني ما أصبر أشوف الأم اللي تكره أبرحل يم يا قلبي أبرحل واسألي عني قرى يا عرب صارت تناساني وتنكرني يا يما وين قلب الهم حديد صار او صخرة ابي قربك ابي اجزي لجل يومك ولتيني يا يما دار ايت من انا يا الا بكره روحي في بالك فوق الأم تسقي ولدها مرة رمتني ما لقيت اللي بحب قام يحويني يا يمه ربي يا الواحد يجازي من هتك سترا يا يمه قلتها مجبور بخليك وتخليني فخليكو نهايتنا انتلاقى يوم في حشرة وعند الواحد الديان بقول أمي وخانتني